I <laughs> see. جذبت قبلهم طور موحي والأخ كيف كان الغقاب وكذلك حقك كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب س لن لا ش من الخ لزدبيق ل بخذف بين به وج للذين في شاهد يرسل ماثوا ما ربنا وسر وتن كل شاهد ماثوا عاقب عذاب الجحيم رب. وَقِيمُ السَّيَّاتِ وَمَنْ تَكِسَ السَّيَّاتِ يَوْمَ إِذِهَا فَقَدْ هُوَ الْغَفُورُ ذُو <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَدَّعْنَا لَهُمْ مَا بَقُوا مِنَ قولوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفوا لو كان هذا الكافر من والذين يبعون من دونه لا يقضون بشيء أَذَلَّنَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا صيّب، وقال. يصبكم بغض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو يا قوم أنفوا الملفوف يوم ظاهرين في الأرض فمن الله نريد ظلم للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم تنادي يوم تول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما في شكل كذلك يضل الله من هو مسرف مرثى الذين يجادلون في فان أتى كبر مقتنا عند الله عز الذين آل كذلك يَخْبُو الله وَلاَ فُلْ لِقَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَفَّ فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِ مَا يَخِيفُهُ ۚ إِنِّي لَأَمُرُّهُ كَذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عمله دعان الثمين لا كيد في العون إلا في ثبات. مَن نَوَّمَ لَيْلَ سَيَأْتِ يرزقون فيها بظاهر خساب ويا قوم ما لي إلى النجاة أدعونني لأكفر الله وأشرك به ما لنس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العالم ما لم تتبع فَجَعَلْنَا بَيْنَ اللَّعِبِ وَالْعِبَادِ فِي النَّارِ خُذَلَتِي جَنَّاتُ النَّعِيمِ مَا ورقم فاستان صوركم ورتقكم من عباد دريف الله هي بكم فيعلمون إذ الأغلام ما سلطتم تشركون من دون الله حلو ضلوا أن ذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تسرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم مَا خَلَقُوا وَدَقُولُوا وَابْعَثُوا بَشَرًا نَّمَا هُذِي لَفِيهَا وَالْمُتَكَبِّرِينَ لا تصدري إن وقّد ما يخفف فإنما نري إلا جبر الضال أو نتعم ولقد أرفلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم وما كان لرسول عنه ويحيكم آياته فأج آياته Oh. فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا بي فلم فنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كرمنا فلم يكن ينفعهم إيمالهم بأسنا سنة الله التي قد خلت في ما خاطیرمون نه